مفهوم الوصف هو الجملة المشتمله على موصوف ووصفه الدالة على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الوصف كان الكلام في المفاهيم ذكرنا بأن أقوى المفاهيم هو مفهوم الشر وقد انتهى البحث في مفهوم الشر الآن الكلام في مفهوم الواصف لاحظوا عندما نقول مفهوم الواصف يعني عندنا موصوف وواصف أعتق رقبه مؤمنة يعني عبدا مؤمنا أعتق أمر بوجوب العز لمن عليه الكفاره مثلا أعتق رقبه مؤمنة أعتق أمر بوجوب العز رقبة هو الموصوف مؤمنة صفة موجيه رقبة مؤمنة الرقبة يعني العبد المملوك يعني مؤمنة يعني يشترط أن يكون مؤمنا هذا العبد أما إذا أعتق رقبة كافرة هذا لا يجزي صحيح إذن رقبة مؤمنة شنو المنطوق شنو المفهوم المنطوق في هذا الكلام وجوب اتخي الركبة المؤمنة العبد المؤمن هذا هو المنطوق يعني ما نطق به الكلام صحيح اما المفهوم مفهوم يعني عدم وجوب اتخي الركبة غير المؤمنة هذا يصير المفهوم هل ينتفي الحكم بانتفاء الوصف الحكم شنو وجوب العزم هل ينتفي بانتفاء الوصف الوصف شنو كان مؤمنه يعني اذا الوصف انتفى يعني شنو يعني ما عدنا الوصف موجود عبد رقبه لكن ليست هذه الرقبه بمؤمنة اذا انتفى الوصف الإيمان يعني هل ينتفي الحكم وهو وجوب الأسعى لا إذا قلنا ينتفي الحكم يعني الوصف له مفهوم فيمكن للفقية أن يستنبط الحكم الشرعي من المفهوم أيضا المنطوق إلى دلالة المفهوم هل يمكن للفقية أن يعتمد عليه لو قلنا بذلك نعم لكن مفهوم الوصف ايضا مشروط بشروط مثل مفهوم الشر البحث هنا كالبحث بحث في مفهوم الشر تماما لاحظوا مفهوم الوصف اولا شنو تعريف مفهوم الوصف بعدين نيجي الى شرح التعريف وبعدين الى الشروط تعريفه مفهوم الوصف هو هو ضمير راجع لمفهوم الوصف الجمله المشتمله على موصوف ووصفه لازم يكون هناك جملة جملة يعني كلام كامل يصح السكوت عليه صحيح؟ الكلام المفيد لمعنى يصح السكوت عليه يسمى بالجملة الجملة يكتبوا أعتق رقبة مؤمنة هذه جملة أعتق رقبة مؤمنة مشتمله على موصوف الموصوف شنو هنا رقبه الموصوف يعني اللي يجي بعد الوصف اللي شنو هو رقبه ووصفه ووصف هذا الموصوف وصفه الضمير يرجع للموصوف وصف الموصوف يعني شنو الوصف هنا مؤمنة مؤمنه وصف لرقبه وصف للموصوف الواضح هو المؤمنة ايمان الضمير في وصفه الهاء يعني هذا الضمير يرجع للموصوف اللي الموصوف رقبه الداله على الحكم بالانتفاء الحكم بالانتفاء يعني انتفاء الحكم الحكم الانتفاء يعني انتفاء الحكم. الحكم, الحكم الحكم شنو هو وجوب العد الحكم هو وجوب شنو العد نحكم بانتفاء وجوب العد يعني الادق غير واجب عند انتفاء الوصف يعني عند انتفاء الايمان الوصف شنو مؤمنه عندما ينتفي الايمان يعني هناك رقبه غير مؤمنه وجوب العد لا يشمل هذه الرقبه غير غير المؤمنه عرفت شلون فينتفي الحكم الحكم بالانتفاء يعني نحكم بالانتفاء يعني شنو يعني الحكم مو الحكم شنو كان وجوب العد هذا منتفئ يعني ليس لنا وجوب للعد عند انتفاء الوصف يعني عندما ينتفي الوصف وهو الايمان فماكو حكم اذا اعتق رقبه غير مؤمنه هذا لا يكفي ليش لا يكفي لمفهوم الوصف يعني يجون يسئلوني الفقير لو اعتق من عليه الكفارة ركبة يعني عبدا غير مؤمنه يعني عبدا كافرا مثلا هل يجزي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يجزي والله العالم لا يجزي من وين استنبط هذا الحب من مفهوم هذا الكلام اعتق ركبة مؤمنة في المنطوق وجوب عزف الرقبة المؤمنه المفهوم شنو انه لو اعتق رقبه غير مؤمنه هذا مو كافي هذا يسمى بمفهوم وار الداله على الحكم الانتفاء يعني انتفاء الحكم يعني ما في وجوب العزف عند انتفاء الوف مثلا يقول اكرم العالم العادل كريم وجوب الاكراه هو الحكم العالم هو الموصوف العادل شنو الوصف شنو معناته يعني العالم اللي مو عادل لا تكرمه صحيح هذا يسمى بمفهوم توا شرح التعريف كان تعريفه مختصرا ومجملا يحتاج الى شرح وتوضيح فقام الشيخ عبدالهادي الفضلي حفظه الله بالشرح بالشرح اللي هذا يعني يراد بالوصف هنا هنا المراد بالوصف كله ما يعني كله لفظ ما موصول يراد دي لف كله يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم الموضوع شنو كتبوا ركبة الحكم شنو وجوب يكون الموضوع الحق الحكم شنو وجوب الرقبه كل قيد كل لفظ يمكن أن يكون قيدا لموضوع العقبه يعني قيدا العقبه الركبة على قسمين العقبه مؤمنة العقبه غير مؤمنة كافرة يعني العقبه العقبه العقبه وصف الإيمان أعتق رقبه مؤمنة مؤمنة هذا يصبح ان يكون قيدا لرقبه موشي هذا يسمى بالواق فكل ما يصبح أن يكون قيدا لموضوع الحكم قيدا لموضوع الحكم يعني شنو يقول أي أي للتفسير للتبيين أي شرطا هذا الواق يصبح شرط شنو هو الوصلي مثالنا مؤمنتا مؤمنتا شرطا لتعلق الحكم الحكم شنو وجوب والعز الحكم كتبه وجوب والعز بموصوفه بموصوفه شنو الموصوف ركبه اي شرطا لتعلق الحكم بموصوفه بموصوفه يعني بموصوف القيدة بموصوف الواصف اللي هو شنو في المثال رقبه الايمان شرط لحكم رقبه حكم رقبه شنو وجوب العد الايمان شرط لين اي شرط لتعلق الحكم يعني حتى يتعلق الحكم ووجوب العد بموصوفه بني تفسير اللي ما قبله قيدان يعني شنو قيدان يعني شرطا بحيث إذا انتفى الوصف الوصف شنو شان مؤمنة إذا انتفى الوصف يعني ماكو مؤمنة وإنما كافر عن الموصوف الموصوف شنو رقبه ينتفى الحكم عن يعني عن الموصوف الحكم شنو وجوب العدل الحكم وجوب العدل مثالنا شنو كان اكرم العالم العادل منقدر يبين الوصف في هذا المثال ومفهومه اكرم العالم العادل تفضل اكرم الوجود الحكم يعني العالم وجود موصوف الحديث صح اذا كتبت كده اذا انت انت الحكم اذا ماكو عداله اكرام وجوب الاكرام موصف هكذا احسن زين. شرط الدلالة هل لدلالة الوصف على المفهوم شرط ام لا نعم نفس الشروط اللي ذكرناه في باب مفهوم الشرط يأتي في مفهوم الوصف ايضا شرط الدلالة يعني دلالة الوصف على المفهوم له شروط صحيح؟ يشترط في دلالة جملة الوصف. جملة الوصف يعني شنو؟ يعني الجملة التي اشتملت على الوصف والموصوف. هذا يسمى بجملة الوصف. وإلا الوصف نفسه لفظ واحد. الوصف لفظ واحد. جملة الوصف يعني الجملة التي اشتملت على الحكم وعلى الموصوف وعلى الوصف. ويشي؟ حسناً. يشترط في دلاله جمله الوصف يعني جمله اشتملت على الحكم والموصوف والوصف دلاله على شنو دلاله الجملة على انتفاء الحكم يعني حكم ماكو وجود العد ماكو عند انتفاء الوصف اذا لم يكن الوصف يعني اذا لم يكن الايمان مؤمن كان اذا لم تكن الرقبه مؤمنه خلا وجوب للعات يعني حكمه وجوب للعات ما يشمل الرغبة الكافرة. زين شنو الشروط ما يلي؟ الشروط الآتية أولاً أن يكون الوصف يعني مؤمنة قيداً وشرطاً يتعلق الحكم بموضوعه أو يعلق الحكم بموضوعه. شنو هادكم يفهمون؟ ما كنوزخ يعلق نفس المقصود يعني يتعلق الحكماء بموضوعه يعني يعلق الحكماء يتعلقنا بمعنى يعلق يعلق الضمير الموجود به هو الفاعل يعني يعلق الوصفه الحكماء بالفات مفعول به يصير. بموضوعه يعني هذا الوصف حلق الحكم يعني الوجوب العبشوى وجوب العب بموضوع اي الموضوع هو الموصوف شنو رقبه اي هو يقول الذي هو الموصوف الذي هو هو يعني الموضوع هو الموصوف يعني الرقبه فراقب اكتب رقبه فهذا الوصف يعني مؤمنه علق الحكم علق الحكم يعني علق وجوب العه بالموضوع علق وجوب العذق بالموضوع الموضوع شنو ركبة علقه به يعني شنو علقه به يعني يشترط أن يكون الركبة مؤمنة يعني هذا الموضوع مو موضوع مطلق وإنما موضوع مو مقيد بهذا فالحكم معلق بالوصف هكذا يصنع الحكم يعني وجوب العدف معلق بشنو؟ بالوصف زين اذا ان يكون الوصف قيدا وشرطا يتعلق الحكم بموضوعه يعني يعلق الحكم بالموضوع يعني هذا الحكم عندما يريد ان يشمل الموضوع يتعلق بهذا الوصف عرفت شنو؟ الذي هو الموصوف الموضوع شنو هو الموصوف يعني رقبه رقد معلق بهذا الوصف يعني رقبه مؤمنه الشرط الثاني ثانيا عدم وجود قرينه دائما في الدلالات يشترط ان لا تكون قرينه على خلاف هذه الدلاله دائما الأوامر قلنا ذلك في الحقيقة والمجاز نفس الشيء الأسد يدل على الحيوان المفترس اسمه شيء لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس شنو شرط الدلالة أن لا تكون هناك قرينة على خلاف ذلك أم هذا قرين عبنا على أن المراد الحيوان ال... شنو عفوا الرجل الشجاع فهنا لا دلالة تبعا للأسد على الحيوان المفترس دائما شرط الدلالة عدم وجود قرينه على الخلاف إذن في دلالة مفهوم الوصف نفس الشيء لازم لم تكن هناك قرينه على الخلاف عدم وجود قرينه تصرف الجملة يا جملة الجملة الوصفية تصرفه يعني تبعده عن دلالتها على المفهوم دلالتها يعني دلالة الجملة على المفهوم اذا اكو قرينه لما عندنا مفهوم هنا ماكو دلاله على المفهوم هذا شرط الدلاله البحث في شرط الدلاله ما هو المثال اعطونا مثالا اذكروا لنا مثالا لمفهوم الوقت نعم مثاله مثال لمفهوم الوقت احنا ذكرنا بعض الامثله رقبة مؤمنة أكثر من العالم العاجز هذا مثال من آيات الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم حرمت حرمت هو الحكم إلى أن يقول الباري عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الحكم والحرمة حرمة الزواج من الربيبة ربيبة شنو ربيبة بنت المرأة من غير الزوج يعني لو كانت امرأة متزوجة من شخص آخر ولها بنت من الرجل الأول من الزوج الأول ثم طلقها الزوج. أخذت العدة وبعد العدة تزوجت من رجل ثاني جاءت إلى بيت الرجل الثاني ومعها بنت الرجل الأول هذه تسمى بالرديبة يعني راح يربيها الرجل الثاني الزوج الثاني فلو دخل الزوج الثاني بزوجته خرمت هذه الرديبة على الزوج الثاني يعني لو طلق الام لا يجوز له ان يتزوج الربيبه ليش صار مثل ابوها عندما يتزوج امها ويدخل بالام يعني يحصل النكاح تحرموا على الزوج الثاني صير مثل بيتة شوفوه وحرمت يعني حرام عليكم شنو وربائبكم ربائبكم الربائب يعني نساؤكم عفوا بنات نسائكم من غيركم احسنتم بنات نسائكم من غيركم تسمى بالربيبة ليش تسمى بالربيبة لان زوج الام يربيها غالبا في حجره في حجرها في بيتها في, في بيتها مقصود تردون كته تسمى ربيبه لأن زوج الأم يربيها غالبا شنو؟ في حجره إذن ربائب يعني شنو؟ الربائب شنو معناته بنات ونسائكم من غيركم يعني من الزوج الاول كي بني لا يجزن يتزوجها والسبقه هي محرم على الزوج الثاني خرمة يعني خرمة ابدية وربائبكم اللاتي يعني بنات ونسائكم من غيركم التي في حجوركم في حجوركم قلنا يعني في بيوتكم يعني التي هي اللاتي بلي التي شنو اسمو اشارة في حجوركم يعني في بيوتكم لأن قد تكون البلد كبيرة يعني واحد يزوج امراه لها بلد كبيرة ما يصير مزيد طبعاً ما يربيها الحجر يعني شنو يعني مو في حضن في حضنه وإنما في بيتي في حجوركم يعني في بيوت من نسائكم التي دخلتم به طبعاً الربائب التي هي من الزواجات التي دخلتم بهن يعني مو مجرد العقد وإنما عقد تعقبه زواج ودخول. إذا حصل الزواج الربيبة تحرم على الرجول زين. الذي تفيده يعني الحكم الذي الذي يعني الحكم الذي تفيده هذه الآية الشريفة هذه الآية الشريفة ماذا تفيد تفيد الحرمة موشي هو أن الحرمة هو يعني يرجع للذي هذا الحكم هو الحرمة أن الحرمة وهي الحكم هنا هي فاجأ للحرمة الحرمة هي الحكم هنا يعني في هذه الآية محكوم بها على الموضوع الموضوع شنو الربائب محكوم بها يعني بهذه الحرمة على الربائب الربائب موضوع الحكم وهن هن يعني الربائب موضوع الحكم يعني الربائب محرمه محرمة على الرجل الربائب موضوع الحكم محرمة على الرجل هو الحكم اذا الحب الحرم موضوع الحكم شنو ربائب مطلق الربائب لا الربائب الموصوفة بشنو باذا دخلتم بنسائكم اعرفت شنون اذا كنا متصفات هذه الربائب بانهن بأن هذه الربائب من النساء يعني الزوجات اللاتي قد دخل بهن يعني حصل الزواج مو مجرد العام عرفتوا شلون وهو, وهو وهو وهو يرجع لكل الجمله السابقه من اذا كنا متصفات وهو يعني هذا الواق وهو يعني هذا الواق إذا كنا متصفات بالنساء النواتي قد تخلى بهن هذا كله وهو قيد الحكم من حكم الفرمان قيد الحكم هنا يعني في هذه الآية يعني إذا واحد اتزوج من امرأة يعني عقد عليها وكانت لهذه المرأة بنت من زوجها الأول مجرد ما عقد على الام صار هناك خلاف نزاع بينهما حدث شيء اخر طلقها ما دخل بالام ما حصل الزواج مجرد العقد بعد الطلاق بإمكانه وبعد الطلاق بإمكانه ان يتزوج من شنو؟ من البنت هذه هي لكن لم يدخل بامها كذا إذن هذا الوافق قيد للحكم يعني إذا انت في الحكم للحرمة انت فيه ماك وهو قيد الحكم هنا وهو يعني هذا الوافق قيد الحكم هنا الحكم شنو كان حرمة الرذيبة هنا يعني في هذه الآية هذا مثال من آيات الأحقام آية شريفة استنبط الفقيه حكما شنو الحكم جواز الزواج بالربيعه اللي ما موصوفه بهذا الوارد يعني لم يحفل الزواج بأمها فخياله هذا من أين استنبطه الفقيه من مفهوم الوارد رأيت شنو زين هل هناك مثال لمفهوم الواسع من الأحاديث الشريفة نعم ثانيا ما قال الغني يبغى المون ما قال الغني يشنو بالمون هذا حديث شريف شنو معناته أحيانا الإنسان يتفدين من شخص الفديناء يقول له عمتي بعد يوم موعد الدين متى غدا غدا يكون موعد الدين يصير باشر يأخره يوما بعد يوم يوما بعد يوم هذا يسمى بالماطل الماطل يعني الذي يتعلل في أداء الحق ويؤخره من وقت إلى وقت اخير في اداء الدين من وقت الى شنو وقت هذا يسمى بالماطل الماطل قد يكون من الفقير يعني ما عندي انطي اذا ما عندي انطي هذا حرام علي لا اما اذا من الغني يعني المديون عنده وما يريد ينطي فلوس الناس هذا هو الظلم وهو الحرام مطل الغني يعني إذا الغني أخذ يمطل يعني يأخر الدين يوما بعد يوم من موعدي هذا ظلم على صاحب الحق وحرام أحسنتم شوفوا هنا حكم الحكم شنو الظلم الظلم يدل على الحرمة بعد ما عدنا الظلم حلال أكل ظلم حلال الظلم حرام الظلم زين؟ الظلم هو الحكم الحرمة يعني حرمة الظلم الموصوف شنو المطل يعني المماطلة هذا هو الموصوف والموضوع وصف بأن يكون من الغني الوصف أن يكون من ال غني يعني شنو يعني اذا ما كان المطلب من الغني وكان المطلب من الشنو الفقير ما له مو هذا يصير مفهوم منطوق الحديث شنو ومفهوم الحديث شنو من اللي يريد يقول تفضلي منطوق الحديث منطوق الحديث الغني اذا ما طرح احسنتم يعني الغني وهذا مفهوم الحديث له منطوق وله مفهوم لن يزبقوا فيها فان واحد ما يتعلم، شلون باشي ديري في السن بطل عبن ما المنطوق شنو مطل الغني ظلمون يعني الغني لو ماطل هذا ظلم وحرام فرمة مطل الغني هذا هو المنطوق المفهوم شنو عدم حرمه مطل فقير هذا هو المفهوم شوفوا والذي يفيده والذي يعني الحكم الذي والذي يعني الحكم الذي يفيده الضمير يفيده يرجع للذي هذا الحديث الشريف هو أن الظلماء وهو الحكم هنا الحكم هو الظلم اللي قلنا اللي يستفاد من الظلم شنو الحرم باعتبار الظلم حرام وما عندنا الظلم مدلا مقروف محكوم به محكوم به يعني شنو يعني حكمنا بهذا الحكم به يعني بالظلم على الماطل الماطل هو الموصوف وهو شنو الموضوع وهو موضوع الحكم لكن بشعار بشار إذا كان المماطل يعني الشخص الذي يماطل متصفاً بوصف الشنو؟ الغني يعني عنده فلوس وما ينطي حساب الناس فلوس الناس وما إذا ما عنده بعد المطلس في أمان الله وهو قيد الحكم هنا وهو يعني هذا الوصف هذا الوصف يعني أن يكون غنياً أن يكون المماطل غنياً قيد الحكم هنا قيد الحكم يعني شنو؟ يعني اذا كان غنيا فحرام واذا مو غني واخذ يماط فهذا ليس بحرام هنا هنا انتهينا من مفهوم الوع خلافة الكلام شنو؟ الوصف له مفهوم بشرطين الشرط الأول أن يكون الوصف قيدا للحق الشرط الثاني, الشرط الثاني أن لا تكون هناك قرينة أحسنتم على الخلاف إذا أكو قرينة فنحن نتبع القرينة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.